الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد منطوق يقدم لكم الكتاب الصوتي اتباع الهوى تأليف الشيخ محمد صالح المنجد بصوت بلال محمد منصور مقدمة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن اتباع الهوى عن الخير صاد وللعقل مضاد لأنه ينتج من الأخلاق قبائحها ويظهر من الأفعال فضائحها ويجعل ستر المروءة مهتوكا ومدخل الشذ مسلوكا الهوى مطية الفتنة والدنيا دار المحنة فانزل عن الهوى تسلم وأعرض عن الدنيا تغنم ولا يغرنك هواك بطيب الملاهي ولا تفتننك الدنيا بحسن العواري فمدة اللهو تنقطع وعارية الدهر ترتجع ويبقى عليك ما ترتكبه من المحارم وتكتسبه من المآثم الهوى هو العدو الأعظم الذي يجب على الإنسان أن يقاتله ويحاربه أشد مما يحارب أي عدو يقول أبو حازم رحمه الله تعالى قاتل هواك أشد مما تقاتل عدوك الهوى هو أساس كل فتنة وسبب كل بليه يا نفس توبي فإن الموت قد حان وعص الهوى فالهوى ما زال فتانا ولما كان هذا شأن الهوى وجب الحديث عنه حتى نبتعد عن هذا المرض الخطير والشر المستطير وسنتطرق في هذا الفصل إلى تعريف الهوى وأضراره وفوائد مخالفته وأسباب اتباعه وطرق علاجه والفرق بين المحمود منه والمذموم ولا يفوتني أن أشكر كل من ساهم في إعداد هذه المادة وإخراجها بالصورة المرضية وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعريف الهوى الهوى في اللغة مصدر هويه إذا أحبه واشتهاه الهوى في الاصطلاح هو ميلان النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع وقال ابن القيم رحمه الله تعالى الهوى ميل الطبع إلى ما يلائمه وهذا الميل خلق في الإنسان لضرورة بقائه فإنه لولا ميله إلى المطعم والمشرب والمنكح ما أكل ولا شرب ولا نكح فالهوى مستحس له لما يريده كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذيه انتهى النهي عن اتباع الهوى تواطأت الأدلة الشرعية على النهي عن اتباع الهوى وقد نهجت هذه الأدلة أكثر من منهج وطريق لأجل ذلك فتاره ياتي الدليل في النهي عن الهوى مطلقا قال تعالى فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وتارة ياتي الدليل في النهي عن اتباع أهواء أهل الكفر والضلال قال تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون وأمر سبحانه نبيه أن يقول للكفار قل اتبع اهواءكم أهواءكم ضللت إذا وما أنا من المهتدين وقال جل شأنه ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وقال عز وجل فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق وقال سبحانه فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقال سبحانه ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا فأضاف الله عز وجل الهوى إلى الكفار والمشركين لأن أهواءهم ضالة عن الحق بخلاف المؤمن فإن الكافر هواه كله باطل والمؤمن قد يرتقي هواه حتى يصير موافقا لما أمر به سبحانه وتابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مال إلى شيء كان ذلك الشيء سنة وطاعة وعلى أدنى الأحوال قد يكون مباحا قال تعالى أفمن كان على بينه من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا اهواءهم وتارة يرد الدليل بذم الهوى المضاف إلى النفس الأمارة بالسوء عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العادز من أتبع نفسه هواها انتهى وقد يرد الدليل بذم الهوى المضاف إلى القلب عن حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه انتهى فأضاف الهوى إلى القلب متى يعاقب الإنسان على هواه الهوى شيء ملازم للإنسان لا يستطيع مفارقته ولا تركه فالله جبل النفس البشرية على ذلك فهل يعاقب الإنسان على هواه وشهوته كلما هوا واشتهى وهل الإنسان مطالب باستخراج الهوى من نفسه وقلبه ونبذه خارجا عنه أم أن لذلك ضوابط وحدودا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى نفس الهوى والشهوة لا يعاقب عليه بل على اتباعه والعمل به فإذا كانت النفس تهوى وهو ينهاها كان نهيه عبادة لله وعملا صالحا انتهى فهذه هي حال المسلم الصادق لا تزال نفسه تأمره بكذا وكذا وهو يجاهدها وينهاها عن مساوئ شهواتها ويخاف ربه في تلك المقامات التي تأمره بها ومن كانت هذه حاله فله الجزاء الحسن قال سبحانه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فالهوى لا يعاقب عليه إلا عند العمل به فالرجل قد يهوى المعصية ويتمناها فإذا صدق ذلك بالعمل حوسب على هواه وعمله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محاله، فالعينان زناهما النظر والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلام واليد زناها البطش والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج ويكذبه انتهى أسباب اتباع الهوى إن اتباع الهوى له أسباب عدة تدعو الناس إليه فلماذا يتبع الناس أهواءهم؟ ولماذا يعرضون عن الحق واتباع الصراط المستقيم لذلك عدة أسباب منها اولا عدم التعود على ضبط الهوى من الصغر قد يلقى الطفل في صغره من أبويه حبا مفرطا وحنانا زائدا حيث يلبيان له جميع رغباته ويأتيانه بكل ما يشتهيه ويتمناه لا يفرقان بين حرام وحلال أو بين ممنوع ومسموح فإذا نام عن صلاة الفجر تركه والداه وقال مرهق نعسان وإذا أراد لعبة من الألعاب أتياه بها وتغاضيا عما فيها من الموسيقى أو المناظر الخليعة وله سائق خاص يذهب به حيث يريد فينشا الطفل على اتباع هواه كلما أراد شيئا حصله وفعله لا يردعه رادع ولا يمنعه وازع حتى إذا بلغ مبلغ التكليف انطلق هواه شرقا وغربا وركضت جوارحه خلف هواه لتحقيق تلك الامان والاحلام خاصة مع فترة المراهقة فيفعل الجرائم العظام والامور الكبار وليس من سبيل لدفعه عن ذلك ولا منعه وقد عمل صحابة رضي الله عنهم في تربية ابنائهم على اعتياد ضبط النفس منذ الصغر فكانوا يحاولون معهم في الصيام والصلاة والحد وغير ذلك من الامور الشرعية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 وتربية الطفل على نيل ما يتمناه لا تعود عليه بالضرر الديني فقط بل هي ضارة له في دنياه أيضا فقد يصيب الأهل شيء من مصائب الدنيا وجوائحها فيذهب عنهم مالهم وتضيق عليهم معيشتهم أو قد يتوفى معيل الأسرة ففي ذلك الوقت كيف ستلبى لهذا الطفل رغباته وكيف سينال أمانيه وأحلامه ثم بعد ذلك إذا خاض غمار الحياه ومعتركها سيجد أن أهله ليسوا قادرين على إعطائه كل ما يتمناه خاصة إذا دخل مرحلة الاستقلال بالنفس وبناء بيت الزوجية فسيتمنى أن يعمل عملا معينا ولا يستطيع الوصول إليه وكذلك الفتاة التي تعودت على الدلال والرفاهية قد تتزوج شخصا ليس في مستوى أهلها المالي فتتبرم من ذلك وتتأفف وقد تعير زوجها بأنه فقير وتدخل حياتها في دوامة من الصراعات والنزاعات التي تفسد عليها استقرارها النفسي وراحتها مع زوجها. ثانيا مجالسة أهل الأهواء ومصاحبتهم إن العواطف والدوافع تنمو بالمجالسة وطول الصحبة. فمن لازم مجالسة أهل الهوى وأدام صحبتهم فلا بد أن يتأثر بهم، لاسيما إن كان ضعيف الشخصية. وعنده قابلية للتأثر بمن حوله ولذلك كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والأهواء قال أبو قلابة رحمه الله تعالى لا تجالسوا أصحاب الأهواء أو قال أصحاب الخصومات فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون وقال البغوي رحمه الله تعالى وعلماء السنه متفقون على معادات أهل البدعة ومهاجرتهم انتهى ثالثا ضعف المعرفة الحقة بالله والدار الآخرة الذي لا يقدر ربه حق قدره لا يبالي إذا أغضبه أو عصاه ليس في قلبه توقير لله ولا تعظيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون رابعا عدم قيام الآخرين بما يجب عليهم نحو صاحب الهوى تقصير الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤدي إلى تمادي صاحب الهوى في هواه ومضيه في طريقه بلا مبالاة حتى يتمكن الهوى من قلبه ويسيطر على سلوكياته وتصرفاته ولذلك جاء الإسلام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وقال جل شأنه وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فإذا تعود الناس كافة على إنكار المنكر كان رادعا لأصحاب الهوى عن التمادي في طريقهم خامسا حب الدنيا والركون إليها من أحب الدنيا وركن إليها ونسي الآخرة تولد عنده سعي حثيث لتلبية كل ما يفرضه هذا الحب وذلك الركون حتى وإن كان مخالفا لمنهج الله وذلك بعينه هو اتباع الهوى وقد لفت المولى النظر إلى هذا السبب فقال عز وجل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون سادسا المسارعة في الحصول على ما تشتهيه النفس من المباحات الإنسان متى ما دعته نفسه إلى شيء من المباحات أسرع إلى إجابتها وقد كان أهل العلم يربون طلابهم على مخالفة ما تهواه أنفسهم من المباحات دخل خلف بن خليفة على سليمان بن حبيب بن المهلب رحمه الله بالأهواز وعند سليمان جارية له يقال لها البدر من أحسن الجوار وجها وأكمله فقال سليمان لخلف كيف ترى هذه الجارية فقال أصلح الله الأمير ما رأت عيناي جارية قط أحسن منها فقال خذها بيدها فقال خلفوا ما كنت لأفعل ولا أسلبها الأمير وقد عرفت عجبه بها فقال خذها ويحك على عجبي بها ليعلم هوايا أني غالب فأخذها بيدها وخرج وهو يقول لقد حباني وأعطاني وفضلني عن غير مسألة مني سليمان أعطاني البدر خودا في مجاسدها والبدر لم يعطه إنس ولا جان انتهى فحرمان النفس من بعض المباحات لأجل التعويض على الصبر يعود عليها بالنفع خاصة إذا واجهت شهواتها وأمانيها المحرمة ولكن إذا كانت قد عودت على نيل المباحات فإنها تضعف أمام المحرمات سابعا الجهل بالعواقب المترتبة على اتباع الهوى الجهل بعاقبة الشيء داع إلى ممارسته وللهوى أضرار ومفاسد قد تدفع صاحب الهوى إلى ترك هواه إذا علمها أنشد أحمد بن القاسم الطبراني سأحذر ما يخاف علي منه وأترك ما هويت لما خشيت أضرار اتباع الهوى الهوى له أضراره الكثيرة العاجلة والآجلة والتي تمنع الإنسان من التلذذ به وتنسيه ما كان قد تنعم به وقد قيل إياكم وتحكيم الشهوات على أنفسكم فإن عاجلها ذميم وآجلها وخيم فإن لم ترها تنقاد بالتحذير والإرهاب فسوفها بالتأميل والإرغاب فإن الرغبة والرهبة إذا اجتمع على النفس ذلت لهما وانقادت انتهى فما هي أضرار اتباع الهوى خسران الآخرة قال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال الشعبي رحمه الله إنما سمي الهوى لأنه يهوي بصاحبه وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال من كان الأجوفان همه خسر ميزانه يوم القيامة ويقصد بالأجوفين شهوة البطن وشهوة الفرج وصاحب الهوى تراه في ذلك اليوم متخبطا بسبب هواه ويصرع عن النهوض يوم القيامة والسعي مع الناجين كما صرع في الدنيا بمرافقته لأهل الأهواء قال محمد بن ابي الورد رحمه الله تعالى إن لله عز وجل يوما لا ينجو من شره منقاد لهواه وإن أبطأ الصرع نهضة يوم القيامة صريع الشهوة وقال ابن عطاء رحمه الله من غلب هواه عقله وجزعه صبره افتضح أي افتضح يوم الدين الفضيحة الكبرى بخسرانه الآخرة ودخوله النار وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى الهوى يرضي وخوف الله يشفي وعلم ان ما يزيل عن قلبك هواك إذا خفت من تعلم أنه يراك انتهى الهوى يقود إلى الضلال أصل كل ضلال اتباع الظن والهوى قال سبحانه في أصحاب الضلال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس فلأجل اتباعهم الظن وهوى النفس وقعوا في الضلال ولا يكتفي الهوى بإضلال صاحبه بل يتعداه إلى إضلال الآخرين وإبعادهم عن الطريق قال عز وجل وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم أي يضلون غيرهم بسبب هواهم عدم الانتفاع بالقرآن والمواعظ ومن أضرار الهوى أيضا عدم الانتفاع بالقرآن والمواعظ الهوى يصد عن فهم القرآن والانتفاع بمواعظه وأحكامه وقد كان أصحاب الأهواء يستمعون القرآن من في النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة ومع ذلك لم يكونوا ينتفعون به يقول الله تعالى عنهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم فعدم الاستجابة لأوامر القرآن والسنة هي دليل اتباع الهوى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم وعن علي رضي الله عنه قال إنما أخاف عليكم اثنتين طول الأمل واتباع الهوى فإن طول الأمل ينسي الآخرة وإن اتباع الهوى يصد عن الحق وإن الدنيا قد ترحلت مدبره وإن الآخرة مقبله ولكل واحدة منهما بنون فكونوا من ابناء الآخرة فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل انتهى الهوى يفسد القلب ويحول بينه وبين السلامة قال ابن القيم رحمه الله تعالى والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة فسلم من كل آفة تبعده عن الله وسلم من كل شبهة تعارض خبره ومن كل شهوة تعارض أمره وسلم من كل إرادة تزاحم مراده وسلم من كل قاطع يقطع عن الله فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة في البرزخ وفي جنة يوم المعاد ولا تتم له سلامته مطلقا حتى يسلم من خمسة أشياء من شرك يناقض التوحيد وبدعة تخالف السنة وشهوة تخالف الأمر وغفلة تناقض الذكر وهوى يناقض التجريد والإخلاص وهذه الخمسة حجب عن الله وتحت كل واحد منها أنواع كثيرة تتضمن افرادا لا تنحصر ولذلك اشتدت حاجة العبد بل ضرورته إلى أن يسأل الله أن يهديه الصراط المستقيم فليس شيء أحوج منه إلى هذه الدعوة وليس شيء انفع له منها انتهى اتباع الهوى سبب لذهاب العقل والعلم قال المعتصم يوما لابي إسحاق الموصلي يا ابا إسحاق إذا نصر الهوى ذهب الرأي وقال ابن القيم رحمه الله تعالى سمعت رجلا يقول لشيخنا ابن تيمية رحمه الله إذا خان الرجل في نقد الدراهم سلبه الله معرفة النقد أو نسيه فقال الشيخ هكذا من خان الله تعالى ورسوله في مسائل العلم انتهى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 ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون قال بعض العلماء الكفر في أربعة أشياء في الغضب والشهوة والرغبة والرهبة ثم قال رأيت منه اثنتين رجلا غضب فقتل أمه ورأيت رجلا عشق فتنصر انتهى وكان أحدهم يطوف بالبيت فنظر إلى امرأة جميلة فمشى إلى جانبها ثم قال أهوى هوى الدين واللذات تعجبني فكيف لي بهوى اللذات والدين فقالت دع أحدهما تنى للآخر انتهى فلا يمكن الجمع بين الهوى والدين اتباع الهوى مهلك من المهلكات عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه وعن واب بن منبه رحمه الله قال اعون الاخلاق على الدين الزهاده في الدنيا واوشكها ردي اتباع الهوى ومن اتباع الهوى الرغبة في الدنيا ومن الرغبة في الدنيا حب المال والشرف ومن حب المال والشرف استحلال المحارم ومن استحلال المحارم يغضب الله وغضب الله الداء الذي لا دواء له إلا رضوان الله ورضوان الله دواء لا يضر معه داء ومن يريد أن يرضي ربه يسخط نفسه ومن لا يسخط نفسه لا يرضي ربه إن كان كلما سكل على الإنسان شيء من دينه تركه أوشك أن لا يبقى معه شيء انتهى اتباع الهوى يغلق على العبد أبواب التوفيق قال الفضيل بن عياض من استحوذ عليه الهوى واتباع الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق انتهى فصاحب الهوى يتخبط في طريقه ولا يوفق إلى الطريق المستقيم لأنه أعرض عن مصدر الهداية والتوفيق وصار متبعا لهواه لا للكتاب والسنة فكيف يوفق للطريق الصحيح قال سبحانه أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون اتباع الهوى سبب لتلاشي الطاعة وانعدامها لأن صاحب الهوى يعز عليه ويكبر في نفسه أن يطيع غيره حتى لو كان خالقه وبعض الناس ما أوقعهم في الكفر إلا هذا لأن الهوى تمكن من قلبه وملك عليه اقطار نفسه فصار له اسيرا وصار هواه موقعا له في الغرور والإنسان ليس له قلبان في جوفه فإما أن يطيع ربه وإما أن يطيع نفسه وهواه وشيطانه اتباع الهوى سبب للاستهانة بالذنوب والآثام فإن المتبع للهوى يقس قلبه وإذا قس القلب استهان بالذنوب والآثام عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه وان الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على انفه فقال به هكذا انتهى اتباع الهوى سبب للابتداع في الدين قال حماد بن سلامه رحمه الله حدثني شيخ للرافضه تاب قال كنا اذا اجتمعنا واستحسننا شيئا جعلناه حديثا اتباع الهوى سبب لضيق المعيشه وعداوه الناس إن أصل العداوة والشذ والحسد الواقع بين الناس من اتباع الهوى فمن خالف هواه أراح قلبه وبدنه وجوارحه فاستراح وأراح ومن أطاع هواه عاش عيشة مظلمة وكره الناس وكرهوه وقال الحسن حادث هذه القلوب بذكر الله فإنها سريعة الدثور وقدع هذه الأنفس فإنها طلاعة وإنما تنزع إلى شذ غاية وإنكم ان تطيعوها في كل ما تنزع إليه لا تبقي لكم شيئا وقال أبو بكر الوراق رحمه الله إذا غلب الهوى أظلم القلب وإذا أظلم القلب ضاق الصدر وإذا ضاق الصدر ساء الخلق وإذا ساء الخلق أبغضه الخلق وإذا أبغضه الخلق أبغضهم انتهى ثم إذا كبر الإنسان وبلغ مبلغ الشيخوخة وجد مساوئ اتباعه لهواه قال الشاعر مآرب كانت في الشباب لأهلها عذابا فصارت في المشيب عذابا أي مآرب وحاجات كانت عذبة وجميلة للمرء عندما كان شابا انقلبت عليه عذابا في مشيبه اتباع الهوى سبب تمكين الإنسان لعدوه منه فإن أعدى عدو للمرء شيطانه وأصدق صديق له عقله الناصح له والملك الذي يلهمه الخير فإذا اتبع هواه أعطى نفسه بيده لعدوه واستأسر له وهذا بعينه جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وكان يقال إذا غلب عليك عقلك فهو لك وإذا غلب هواك فهو لعدوك اتباع الهوى سبب لنيل ذم الناس يقال ان هشام بن عبد الملك لم يكن بيت شعر قط إلا هذا البيت إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى بعض ما فيه عليك ما قالوا قال ابن البر رحمه الله تعالى لو قال إلى كل ما فيه عليك ما قالوا كان أبلغ وأحسن وللشافعي إذا حار وهمك في معنيين وأعياك حيث الهوى والصواب فدع ما هويت فإن الهوى يكود النفوس إلى ما يعاب اتباع الهوى سبب للذل والهوان قال ابن المبارك ومن البلاء وللبلاء علامة ألا ترى لك عن هواك نزوع العبد عبد النفس في شهواتها والحر يشبع مرة ويجوع وسئل أحد الحكماء عن الهوى فقال هوان سرقت نونه وقد أخذ ذلك المعنى أحد الشعراء فصاغه بقوله نون الهوان من الهوى مسروقة فإذا هويت فقد لقيت هوانا وقال الشاعر ولقد رأيت معاشرا جمحت بهم تلك الطبيعة نحو كل تباري تهوى نفوسهم هوى أجسامهم شغلا بكل دناءة وصغاري تبع الهوى فهوى بهم وكذا الهوى منه الهوان بأهله فحذاري فانظر بعين الحق لا عين الهوى فالحق للعين الجلية عاري قاد الهوى الفجار فانقادوا له وأبت عليه مقادة الأبرار ثوائد مخالفة الهوى قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله أفضل الجهاد جهاد الهوى وقال سفيان الثوري رحمه الله أشجع الناس أشدهم من الهوى امتناعا ومن المحقرات تنتج الموبقات انتهى والعلاج الحقيقي لأدواء الكلوب في مخالفة الهوى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 فمن جاهد نفسه وصابرها على مخالفة هواها نال أفضل الجزاء يوم القيامة وذلك بدخول الجنة والعيش الهنيء والحسن وذلك جزاء الصبر على الهوى قال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة قال أبو سليمان الداراني رحمه الله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة أي بما صبروا عن الشهوات وآثة العقل الهوى فمن علا على هواه عقله فقد نجا النجاة من أهوال يوم المحشر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عدل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه قال ابن القيم رحمه الله تعالى إذا تأملت السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله وجدتهم إنما نالوا ذلك الظل بمخالفة الهوى فإن الإمام المسلط القادر لا يتمكن من العدل إلا بمخالفة هواه والشاب المؤثر لعبادة الله على داعي شبابه لولا مخالفة هواه لم يقدر على ذلك والرجل الذي قلبوه معلق بالمساجد إنما حمله على ذلك مخالفة الهوى الداعي له إلى أماكن اللذات والمتصدق المخفي لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه لم يقدر على ذلك والذي دعته المرأة الجمينة الشريفة فخاف الله عز وجل وخالث هواه والذي ذكر الله عز وجل خاليا ففاضت عيناه من خشيته إنما أوصله إلى ذلك مخالثة هواه فلم يكن لحز الموقف وعرقه وشدته سبيل عليهم يوم القيامة وأصحاب الهوى قد بلغ منهم الحر والعرق كل مبلغ وهم ينتظرون بعد هذا دخول سجن الهوى انتهى الشرف والعلو، أي من عواقب مخالفة الهوى الشرف والعلو. قال معاوية رضي الله عنه: المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى، فاتباع الهوى يزمن المروءة ومخالفته تنعشها. وقيل للمهلب ابن أبي صفرا رحمه الله: بمن التمان التمن شرف العلو والمكانة؟ قال: بطاعة الحزم وعصيان الهوى. وقال بعضهم. أشرف العلماء من هرب بدينه من الدنيا واستصعب قياده على الهوى وقال أبو علي الدقاق رحمه الله تعالى من ملك شهوته في حال شيبته أعزه الله تعالى في حال كهولته قال ابن عبد القوي فمن هجر اللذات نال المنا ومن أكب على اللذات عض على اليد وفي قمع أهواء النفوس اعتزازها وفي نيلها ما تشتهي ذل سرمدي ولا تشتغل إلا بما يكسب العلا ولا ترض النفس النفيسة بالردي وفي خلوة الإنسان بالعلم أنسه ويسلم دين المرء عند التوحد ويسلم من قيل وقال ومن اذى جليس ومن واش بغيض وحسدي فكن حلس بيت فهو ستر لعورة وحرز الفتى عن كل غاو ومفسدي وخير جليس المرء كتب تفيده علوما وآدابا وعقلا مؤيدي ومن فوائد مخالفة الهوى أيضا تقوية العزائم اتباع الهوى يحل العزائم ويوهنها ومخالفة الهوى تشد العزائم وتقويها والعزيمة هي مركب العبد إلى الله والدار الآخرة فمتى تعطل المركوب تعطل المسافر قيل ليحيى بن معاذ رحمه الله من أصح الناس عزما قال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 فقال إن هذا ضعيف ضيع الله في صغره فضيعه الله في كبره ومن فوائد مخالفة الهوى الحفظ من بلاء الدنيا قال إبراهيم بن أدهن رحمه الله تعالى أشد الجهاد جهاد الهوى من منع نفسه هواها فقد استراح من الدنيا وبلائها وكان محفوظا معافا من أذاها علاج الهوى من وقع في الهوى يحتاج إلى طرق لعلاج نفسه من هواها لعل الله أن يرحمه ويلحقه بالصالحين ومن أهم الأدوية النافعة في علاج الهوى أولا الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ودعاؤه عز وجل أن يقيه شر هذه الأهواء وقد كان هذا ذأب النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح فعن قطبة ابن مالك رحمه الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء وقال عمر بن عبد العزيز لخالد بن صفوان رحمه الله عظني وأوجز فقال يا أمير المؤمنين إن أكواما غرهم ستر الله وفتنهم حسن السناء فلا يغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسك اعاذنا الله وإياك أن نكون بالستر مغرورين وبثناء الناس مسرورين وعما افترض علينا الله متخلفين ومقصرين وإلى الأهواء مائلين فبكى ثم قال اعاذنا الله وإياك من اتباع الهوى وكان إبراهيم التيمي رحمه الله يدعو ويقول اللهم عصني بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من اختلاف في الحق ومن اتباع الهوى بغير هدى منك ومن سبيل الضلال ومن شبهات الأمور ومن الزيغ واللبس والخصومات ثانيا ملء القلب بما يضاد الهوى وذلك بملئه بمحبة الله عز وجل والقرب منه حتى يخرج الهوى بالكلية من هذا القلب ثالثا مخالطة العلماء وأهل الصلاح قال ابن عبد القوي رحمه الله وخالط إذا خالطت كل موفق من العلماء أهل التقى والتسدد يفيدك من علم وينهاك عن هوى فصاحبه تهدا منهداه وترشوده وإياك والهماز إن قمت عنه ول بذي فإن المرأة بالمرأ يقتدي ولا تصحب الحمق فذ الجهل إن يرم صلاح لشيء يا أخ الحزم يفسدي وقد ذكر ابن القيم رحمه الله جملة من الأمور التي يمكن للمرأ أن يتخلص من الهوى بالاستعانة بها بعد عون الله له فقال فإن قيل فكيف يتخلص من هذا من قد وقع فيه قيل يمكنه التخلص بعون الله وتوفيقه له بامور نذكر منها احدها عزيمة حر يغار لنفسه وعليها الثاني جرعة صبر يصبر نفسه على مرارتها تلك الساعة الثالثة قوة نفس تشجعه على شرب تلك الجرعة والشجاعة كلها صبر ساعة وخير عيش ادركه العبد بصبره الرابع ملاحظته حسن موقع العاقبة والشفاء بتلك الجرعة الخامس ملاحظته الألم الزائد على لذة طاعة هواه السادس ابقاؤه على منزلته عند الله تعالى وفي قلوب عباده وهو خير وأنفع له من لذة موافقة الهوى السابع إثاره لذة العفة وعزتها وحلاوتها على لذة المعصية الثامن فرحه بغلبة عدوه وقهره له ورده خاسئا بغيظه وغمه وهمه حيث لم ينل منه أمنيته والله تعالى يحب من عبده أن يراغم عدوه ويغيظه كما قال الله تعالى في كتابه العزيز ولا يطأون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح وعلامة المحبة الصادقة مغايظة أعداء المحبوب ومراغمتهم التاسع معرفة أن مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة وعز الظاهر وعز الباطن ومتابعته تضع العبد في الدنيا والآخرة وتذله في الظاهر وفي الباطن انتهى الهوى المحمود والهوى المذموم لا ينبغي ذم الهوى مطلقا ولا مدحه مطلقا وإنما يذم الافراط فيه فما زاد على جلب المنافع ودفع المضار أصبح مذموما وهناك هوى محمود يحبه الله ورسوله وذلك عندما تصبح النفس تهوى ما يحبه الله ورسوله عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغار على التي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله تعالى ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يهوى بعض الأمور وكان سبحانه وتعالى ينزل القرآن موافقا لهواه مما يدل على أن مما تهواه النفس ما هو محمود وممدوح ومن الأمور التي كان يهواها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وسبب ذلك كما ذكر العلماء أنه كان يهوى اتباع قبلة إبراهيم عليه السلام وعن أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى فلم يخشى النبي صلى الله عليه وسلم على أمته جميع الهوى بل خشي عليهم مضلات الهوى فالهوى قد يكون مضلا وهو الذي يتصور منه إفساد العقل والدين وأما الهوى غير المضل فليس بذلك لأجل هذا لم يحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه ولكن الهوى المذموم أكثر ولأجل ذلك نجد كثيرا من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار عن السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم تذم الهوى وإنما يراد بتلك النصوص الهوى المذموم لا مطلق الهوى قال ابن القيم رحمه الله لما كان الغالب من مطيع هواه وشهوته أنه لا يقف فيه على حد المنتفع به أطلق ذم الهوى والشهوة لعموم غلبة الضرر ولأنه يندر من يقصد العدل في ذلك ويقف عنده فلذلك لم يذكر الله تعالى الهوى في كتابه إلا ذمه وكذلك في السنة لم يج إلا مذموما إلا ما جاء منه مقيدا ومما ورد في السنة من الهوى الذي لا يذم حديث عائشة رضي الله عنها السابق وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت بها. فدل الحديث على أن هناك من الهوى ما يكون محمودا وهو الهوى الذي يكون تبعا لما جاءت به الشريعة السمحاء وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قصة أسار بدر قال لما أسر الأسار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر ما ترون في هؤلاء الأسار فقال أبو بكر يا نبي الله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 نسيبا لعمر فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت انتهى فهذا نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم مال إلى قول الصديق وهويه لأنه رأى فيه مصلحة الإسلام فهو هوى محمود لأنه عن اجتهاد مبني على علم مع أن القرآن نزل مصوبا لرأي عمر بعد ذلك الخاتمة إن مجاهدة الهوى أمر شديد وشاق على النفس وعلى الجسد ولكن نتيجته حسنة وثمرته لذيذة لا يتخلى عنها إلا أصحاب الهمم الضعيفة السقيمة يقول أبو العتاهية أشد الجهاد جهاد الهوى وما كظم المرأة إلا التقى وقال الشاعر صبرت على اللذات حتى تولتي وألزمت نفسي صبرها فاستمرت وكانت على الأيام نفسي عزيزة فلما رأت صبري على الذل ذلتي ومن نفس إلا حيث يجعلها الفتى فإن أطمعت طاقة وإلا تسلتي وأكبر علامات عدم اتباع الهوى هو الابتعاد عن زينة الحياة الدنيا وزخرفها يقول مالك بن دينار رحمه الله من تباعد من زهرة الحياة الدنيا فذلك الغالب لهواه انتهى والهوى يدخل على جميع الناس وليس مختصا بالجهال أو بالصغار بل يدخل قلوب العلماء ويدخل قلوب أصحاب العقل والرأي والمشورة ويدخل قلوب الكبار والصغار والرجال والنساء قال بعض الحكماء إنما يحتاج اللبيب ذو الرأي والتجربة إلى المشاورة ليتجرد له رأيه من هواه انتهى فليس لأحد أن يقول إن النهي عن اتباع الهوى لا ينالني لأني لا أتبع هواي قال منصور الفقيه رحمه الله إن المرائي لا تريك خدوش وجهك في صداها وكذاك نفسك لا تريك عيوب نفسك في هواها بل قد يدخل الهوى قلوب أعقل الرجال وأكثرهم تدينا وعلما فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا دواعي الهوى وأن يصرف عنا سبل الردى وأن يجعل التوفيق لنا رائدا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اختبر فهمك فيما يلي مستويان من الأسئلة حول الموضوع أسئلة حلولها مباشرة وهي أسئلة المستوى الأول وأسئلة تحتاج إلى بحث وتأمل وهي أسئلة المستوى الثاني أسئلة المستوى الأول المباشرة أولا عرف الهوى في اللغة والاصطلاح ثانيا لاتباع الهوى أسباب اذكر أبرزها ثالثا لاتباع الهوى مفاسد وأضرار متعددة ثمهية رابعا اتباع الهوى داء فما دوائه. أسئلة المستوى الثاني الاستمداطية أولا متى يعاقب الإنسان على اتباع الهوى ثانيا لمخالفة الهوى فوائد متعددة اذكر ما تيسر منها ثالثا ما القاسم المشترك بين السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم القيامة وضح ذلك رابعا ما هي أكبر علامة على عدم اتباعك للهوى مستمعين الكرام إلى هنا وقد انتهى الكتاب نسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسنات مؤلفه وقارئه ومستمعه ومن أعان على نشره